سيارة تتكلم لابد للإنسان أن يقرر وأن يساعد نفسه على اتخاذ القرارات ولا يقول لم يعد هناك وقت لقد كبرت على أن أحدث تغييراً بحياتي كما أنه لابد وأن يساعد أولاده كذلك على اتخاذ القرارات أحب أن أبدأ بقصة ربما تكون مفيدة لنا في اتخاذ القرار ومن ثم تغيير حياتنا ففي أواخر الخمسينيات كان هناك رجل يعمل في شركة فورد للسيارات وقد حدث بينه وبين فورد نفسه مشكلة مما أدى إلى طرد هذا الرجل وفصله من عمله قرر هذا الرجل أن ينافس شركة فورد بل ويتفوق عليها فذهب للعمل في شركة كرايسلر العالمية وتولى إدارتها وكانت هذه الشركة تعاني من الديون حيث كانت مدينة بأكثر من 80 مليار دولار وأكثر من خمسمائة ألف عامل بها كانوا سيعانون البطالة إذا أغلقت الشركة وأكثر من ألفين فرع في العالم للشركة ستغلق ولم يكن لدى الشركة غير خمسة وعشرين مليون دولار في البنوك سيولة لرأس مال الشركة قرر هذا الرجل أن يتحرك بطريقة مختلفة فذهب للكونغرس الأمريكي وطلب من الرئيس الأمريكي أن يعطيه المال على سبيل القرض والذي سيقوم بتسديده ليساعده على إبقاء نشاط هذه الشركة ووافق الرئيس عندما علم أنه بإغلاق تلك الشركة سيكون هناك خمسمائة ألف عامل مشردين في الشوارع وبالفعل أعطه خمسة مليارات دولار وعد الرجل بالمال ليفكر ماذا عليه أن يفعل ومن أين يبدأ قرر هذا الرجل أن تكون بدايته بأن يأتي بأفضل المتخصصين للعمل معه في الشركة، وبدأ يركز على أقسام الشركة القوية ويهمش الأقسام الضعيفة، ويركز على العمال المنتجين في شركته، فنظم الأمور الداخلية للشركة، وفي خلال ثلاثة أشهر أو أربعة انتظمت الشركة تماماً، بعد انتظام شؤون الشركة كانت لديه مشكلة وهي التسويق، ما الذي سيجعل الناس يشترون سيارات شركته دون السيارات الأخرى؟ لا بد أن تختلف سياراته عن السيارات الأخرى لا بد أن تكون هناك ميزة في سياراته لا تتوفر في السيارات الأخرى لا بد أن يكون هناك ابتكار في سياراته جمع هذا الرجل موظفيه وأخبرهم أنهم إن لم يتمكنوا من اختراع سيارات مختلفة تماماً عن كل السيارات الموجودة بالسوق وذلك خلال ستة أشهر فإنهم جميعاً مفصولون وبالفعل خلال ستة أشهر وهي فترة يكاد يستحيل فيها تحقيق هذا الإنجاز قامت هذه الشركة بإنتاج أول سيارة متكلمة في العالم فكانت تتكلم بعشرة أشياء فتقول مثلاً لا تنسى المفاتيح لا تنسى الباب مفتوحاً وقد تم بيع أكثر من مليون سيارة من هذا النوع خلال الثمانية أشهر واستطاع هذا الرجل أن يسدد ديون الشركة في أقل من ست سنوات وأصبحت شركة كرايسلر العالمية من أقوى خمس شركات منتجة للسيارات في العالم وكل هذا بدأ بقرار من هذا الرجل لقد قرر أن يستخدم قدراته اللامحدودة أن يكون غير نمطي ولا يكون مجرد تابع لسابقيه وبهذا القرار حقق هذا النجاح العظيم والآن هذا الرجل قد رحل من موقعه في الشركة وجاء غيره لكن هل من من يعرف من هو الرئيس الذي حل محله؟ بالطبع لا. لماذا؟ لأن من جاء بعد هذا الرجل الذي نذكر قصته قرر الاستمرار على المنوال ذاته الذي كان عليه سابقوه. وأن يتعامل مع وظيفته على أنها كرسي يسعى بكل جهده أن يحافظ على جلوسه عليه دون أن يفكر وبقوة في مشاكل شركته وأن يجد لها حلا غير تقليدي ودون أن يفجر الطاقة البشرية الهائلة الموجودة لدى مساعديه ودون أن يضع نفسه أمام تحدي قوي يطالب نفسه بتحقيق ما يراه الآخرون مستحيلا لا بد للإنسان أن يقرر وان يساعد نفسه على اتخاذ القرارات ولا يقول لم يعد هناك وقت لقد كبرت على أن أحدث تغييرا بحياتي كما أنه لا بد وأن يساعد أولاده كذلك على اتخاذ القرارات واجبات عملية اذكر ثلاثة أشياء عملية يمكنك بها أن تحسن من أداء عملك على أن تكون مبتكراً قدر الإمكان